أعوذ من الشيطان الرجيم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> متكئين فيها One وتم قدرته What is that? E yeah. Müzik yeah. لأنه يدخل من يشاء في لِلَّذِينَ والظالمين انظُرُونَا والظالمين